حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحقمنكم لا سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني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 لا اعذبننه عذابا شديدا أو لا اذبحننه او لا ياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به فقال احط بما لم تحط به وجئتكم بسبع بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء وأُوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيَّن لهم الشيطان وأعمالهم فصدَّهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون, ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم